و ك الضحكه انما هو الله、وحكي. لا تملك ا ل غ و ض ولا المخدرات ولا الاغاني ولا ا ل أ ف ل ا م ولا المعاصي ولا ا ل س ر ق ا ت ولا ا ل ر ب ا ولا ا ل س ي ر ا ت ولا المناصب ولا الوظائف هي م خ ل و ق ة كيف تسعدك و هي م خ ل و ق ة إ ن ا ل س ع ا د ة من الله إ ن ا ل ا ب ت س ا م لا ت أ ت ي إ ل ا من الله ا ل ل هو ه الذي قال وانه هو اضحك لا. الذي يحقق الله الذي يطمن قلبك هو الله الذي يدخل ا ل س ع ا د ة في قلبك هو الله والله والله والله أ ن ن ا ر أ ي ن ا بعيني ترى الماديات وشغلنا على ا ل غ ي ب ي ا ت ف ر أ ي ن ا المغني مبسوطين فقلنا لا بد أ ن نغني و ر أ ي ن ا النساء العاريات ه ن ا ل ذ ي ن يملا أ قلوبنا فاشترينا الدشوش و ا ل أ ف ل ا م والمسلسلا ت و ر أ ي ن ا أ ن س ع ا د ت ن او فوزنا او فلاح بحته ذ انظر خطأ ا بعين ا ل إ ي م ا ن ا ل إ ي م ا ن بالغيب الذي قال الله عز وجل عنه من عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه أ حياه ط ي ب ة ولو ما عنده أ س ب ا ب ا ل س ع ا د ة من ع م ر صالحا من ذكر او ل أ انثى وهو مؤمن فلنحيينهم ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون لكن الذي عنده الدنيا جمعها و أ ح ص ا ه ا لكنه غفل عن الله فماذا يقول الله عنه ومن أ ع ر ض ع 「今日も」